أمين ووصلوا ووسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق لنا الكلام على أربع آيات من سورة فاسح مبين فيها ما تيسر لنا من الثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من فضله وأن ينفعنا فعباده ما من به علينا الآية التي انتهينا إليها هي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستمع وضينا فيها ما شاء الله أن نضيناه من الفوائد ومن فوائدها أن الإنسان جائر بين أمرين بين عباده الله واستعانة النفس ولهذا قال الله تعالى في حبيث القدسي على هذه الآية هذا بيني وبين عبد مستود فالعبادة لله والمعونة للعبد وفي هذه الآية تليل على تخصيص الله تعالى بالاستعانة أي أن الإنسان لا يستعين لا يستعين الاستعانة المطلقة إلا بالله فأما الاستعانة المقيده فهذه جائز حتى في غير الله عز وجل أو جائز حتى بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه سبقا فأثبت العنسان عونا لأخيه فالاستعانة بالمفروق فيما يقضر عليه لا بأس بها ولا كما في العبادة ولا الإخلاق لكنها في الحقيقة استعانة مقيده وليس في عامة شاملة واستعانة قاسرة أيضا لأنها على عمل معين عليهم عليه به وعلى هذا فالاستعانة لأصحاب القبور على قضاء الحوائد محرمة بل هي من الشكل وذلك لأن أصحاب القبور لا يستطيعون أن يعينوا أحدا وهم أموات هم بأنفسهم لا يستطيعون أن يعملوا بأنفسهم شيئا فكيف يعملون بغيرهم فإذا عرفت أن تستعين بأمر لا يقدر عليه إلا الله فلا تستعين إلا بالله عز وجل وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين دليل على أنه ينبغي للمتكلم أن يأفي بالأشياء التي تثير كطلة المخاطب وتنبهه وذلك لأن الآيات الأولى الثلاث كلها في الصيغة الغائف أو كلها في الصيغة الغيبة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم ولكنه في الآية الرابعة إياك فهذا التفاة من الغيبة إلى الخطاب والالتفاة بلا شك يوجد استيقاظا مخاطر لأن الكلام يتنى على نفسه واحد إنثاب العنسان وغفل ولم يحصل له انتباه فإذا فإذا تغير الأسلوب فإن الإنسان فإن الذهن ينصدم بهذا، يهاي التغير ثم ينتبه، فكأنه صوت منبه منبه الإنسان على ما فمُخاطب به، ولهذا قال إياك نعبد ولم يقل إياه نعبد صيحة ثانية. في هذا دليل الآن في هذه الآية دليل نبني على الانتفاة الذي ذكرناه وهو الانتقال من الغيبة إلى الخطاب على أهمية العبادة والاستعامة وإخلافهما لله كأن هذا الذي أثنث عليه والله عز وجل فيما سبق من آيات الثلاث كأنه لقوة إيمانك به أمامك تخاطبه تخاطبه ولا شك أن الإنسان إذا قرأها في الصلاة فإنه يقوم, أي فإنه أي يقوم مستقبل الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقوم وجهه ويقول إياك نعم ولكن ليعلم أن الله تعالى قبل وجهه وإن كان هو في السماء فوق عرشه ولا تناقض في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يقاص بخلقه طريقك مثل شيء وهو السميع العليم. وفي قوله إياه نعبد عبدوا نستعين تستعين على اجتماع الأمة مع الأمة، فإن الق فإنه لم يقول إياه كأعبدوا وإياه تستعين، وأنه ينذر من الأمة أن تتفق وتجتمع على العبادة والاستعانة بالله عز وجل. وقد يُأخذ منها إفتاة علم الله سبحانه وتعالى فإن هذه الصورة فُرَّدت إفراءتها في جميع الصلوات ومنها الصلاة الجهرية التي يجتمع فيها الإمام والمأموم ولو جاءت بإفراءة الإفراد إياك أعبد وإياك أستعين لكان في ذلك إخلال بالنسبة إلى المأمومين لأن الإمام وحده هو الذي يقول إياك آبد وإياك أسعى ومن المعلوم أن الذين وراءه لم لهم نصيب من هذا لو كانت الآية بالصورة الإقراط أما إذا قال إياك نعبد فإن المعموم يشعر بأنه هو والإمام على حد سواء في عبادة الله تعالى ولافتعانة به وفيها دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يستعين الله تعالى في كل شيء، في كل شيء، حتى في الأمور الصغيرة، كالذهاب والمجيء والأكل والشرب واللباس، يستعين الله عز وجل في كل شيء، حتى تكون في ذلك مدرك لحاجتك، متعبد لربك عز وجل، يعني الاستعانة من من وإذا استعان الإنسان بربه يسر له الأمر وصح له عليه ولهذا يؤمر الإنسان إذا حلف على شيء يستقبل أن نقول إن شاء الله حتى يدري حتى يشعر استعانة بربه فإنه إذا قال إن شاء الله كان ذلك عونا على قراء حاجته وفي الصحيحين في قصة سلمان عليه الصلاة والسلام أنه قال لأقطفنا الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحد منهن ولا من قاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل كمالا على ما في قلبه من العظيمة. ففعل وطاف على تسعين امرأة ولكن لم تلد واحد إلا واحدا منهن شق إنسا فقط لا إنسا إنتهى ليتبين له ولغيره أن الأمر بيد الله قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لن يحنف وكان دركا لحاجته وإلى هنا ينتهي هذا المجلس وأسأل الله سبحانه وتعالى أن علينا وعليكم لتحقيق عبادته والاستعانة به إنه دواب كريم والحمد لله رب العالمين وعوصلوا وعوصلوا على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمه